الهدي حجم محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يعمل بسنته وأن لا يقرر بما يفعله بعض العام عن جهل وعدم علم ومعرفات فظل عليه الصلاة والسلام واقفا في ذلك الموقف العظيم يذكر الله تعالى ويدعوه مخبتا خاشعا منيبا لله عز وجل فهكذا ينبغي للحاج إذا وقف في عرفة أن يستشعر هذا الموقف العظيم فإنه موقف عظيم جليل من أعظم أيام الله تعالى لم يرى فيه الشيطان أحقر ولا أصخر ولا أذل منهم في ذلك اليوم العظيم إلا ما كان من يوم بدر لما رأى تنزل الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته يدافعون ويقاتلون معه فيمنغي للحان أن يلي الله تعالى من نفسه خيرا في ذلك الموقف العظيم بالتضرع لله عز وجل والابتهال إليه وسؤاله من خير الدنيا وليكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له منك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وليحذر المسلم غاية الحذر أن يتكلم في ذلك الموقف العظيم بكلام غير مشهور وإن من أخطر ذلك أو أخطر ذلك على الإثلاق أن يستغيث الحاج بغير الله أو أن يدعو غير الله فإن ذلك هو عين المحادث لله تعالى وهو عين الشرك بالله فإن الدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة كل ذلك رؤيا عنه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لمن وحد الله عز وجل وأقر بوحدانيته أن يلتفت إلى غير الله وأن يصرف شيئا من أنواع عبادة لله عز وجل كائنا من كان لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لصالح من الصلاحاء نعتقد أن هؤلاء هم أفضل الخلق رسول الله وأنبيانه هؤلاء هم أفضل الخلق اصطفاهم الله تعالى وشرفهم لكن مكانتهم العظيمة وعلو قدرهم عند الله جل وعلا فإنه لا يجوز لنا أن نصلف لهم شيئا من قصائص الرب جل وعلا فإن المخلوق مهما عظمت منزلته وسمت مكانته عند ربه فإنه لا يجوز أن يرفع إلى مرتبة الرب جل وعلا فلا يجوز لنا أن ندعو رسول الله ولا أن نستبيث بولي من أولياء الله فإن ذلك كله هو خالص حق الله عز وجل كما قال سبحانه وأمن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له لهم والذين تدعون من دونه يعني أيا كانوا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يغفرون بشرككم ولا ينبيه كمثل خبيث فسمى الله عز وجل دعاء أحد من الغي دعاء أحد من دون الله سماه الله عز وجل شركا فليحذر المؤمن من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر فقد قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وكلمة لا إلا إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا اعتقد معناها وحقق مدرولاها وهو عدم الانتفاع إلى أحد سوى الله كائنا من كان لا ملك مقربا ولا نبي مرسلا فالأمر كله لله الدعاء لله والرغبة إليه والرهبة منه سبحانه والخوف والخشية لله عز وجل وحده دون سواه كما قال عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فمن صرف شيئا من من هذه العبادات بأن دعا غير الله أو صلى لغير الله أو دبح لغير الله أو توكل على الله فقد صرف شيئا من فصائص الرب إلى محلوك لقد أشرك بالله وجعل مع الله آلهة أخرى عياذا بالله فليحذر المسلم أن يرتفت إلى أحد سوى الله أو أن يدعو أحدا سوى الله عز وجل فينبغي للحاج إلى وقف بعرف أن يستشعر ذلك الموقف العظيم فيقف خاشعا متذللا مليبا لله عز وجل يسأله من خير الدنيا والآخرة ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن التلبية ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة ويسأله سبحانه أن يتوفاه على الإيمان وهو راض عنه غير غضبان وأن يسأل الله عز وجل أن يمنى عليه بحسنة بحسن الدنيا وحسنة الآخرة كما قال عز وجل ربما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها انصرف من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ومقار ولا يؤذي أحدا من إخوانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف بعد غروب الشمس بعدما استحكم غروبها تماما وكان ينادي بالناس ويقول لهم السكينة السكينة يعني إلزموا السكينة إلزموا السكينة فهذا هو الذي ينبغي على الحاج أن يستشعر أنه في العبادة في كل موقف من مواقف المشاعر وفي كل حالة من حالاته ينبغي له الاستشعر أنه في عبادة عظيمة يحمله هذا الشعور وهذا الإيمان الصادق على الرفق بإخوانه المسلمين وعدم الحاق العلا بأحد منهم بل يكون خامع بل يكون خاشعا مخبة لله متضلعا لله في كل عبادة يؤديها فإن ذلك أرجى لقبول حجه وغفران ذنبه وقبول سعيه فينصلب من عرفة إلى مزلفة بسكينة واقع، فإذا وصل إلى مزلفة ينبغي له ألا يشتغل بشيء قبل الصلاة، فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، يصلي المغرب، ليصلي المغرب بدون يصلي المغرب ويصلي معها العشاء قصرا فيجمع بين المغرب والعشاء ويجمع ويقصر العشاء حين وصوله. ثم يبيت بها تلك الليلة فإذا طلع الفجر وصل الفجر في أول وقته فإذا انتهى من صلاة الفجر استقبل القبلة وشرع في ذكر الله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة وتذكر قول الحق عز وجل فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيض من حيث أفاض الناس و سنقصر الرفور و سنقصر الرحيم و سنقصر الرحيم فين بغي 1988 و سؤاله من خير الدنيا و الاخرة في اعظم ذلك ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة و خل كما قال عز وجل فمنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا و ما في الاخرة من خلاا منهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة وكما على من نام لهم صيب مما كسب والله سريع الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في المسجد الحرام وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقع يعني مستلفة وجمع كلها موقع ففي أي موضع وقف مستلفة أجزأه ذلك ولا ينبغي له أن, أن يشقع على نفسه لأن يحرصا يكف في المسجد فإنه يجزيها ليقف في أي موضع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ويستمر عن هذه الأمة وقفتها هنا يعني عند المشع الحرام وجمع يعني مزدرفة كلها موقف وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من النساء والصبيان والشيوخ أن ينصرفوا بعد نسب الليل في آخر الليل يجوز للضعفة من النساء والصبيان أن ينصرفوا من مزدرفة إلى, إلى ميناء وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبين بقية صفة الحج إن شاء الله أما الآن فنجيب على هذه الأسئلة الوالدة منكم هذه امرأة تسأل وتقول بأنها جاءت مفردة بالحج وقد سبق لها أن جاءت بعوغة من قبل وسبق لها الحج من قبل فهل عليها عمرة وإذا كان عليها عمرة تؤديها قبل الحج أو بعد والجواب عن ذلك أنه لا يجب عليها أن تعتبر مدى ما أنها قد اعتمرت فلا يجب عليها فما دمع عنها أفضل في الحج في لها هذا في لها ذلك فإن كانت لم يسبق لها أن جاءت بعمرة فالأفضل في حقها أن تنوي هذا الاحرام عمرة فتقوم وتسعة وتقصر بنقاصها وتحلل فإذا كان اليوم الثامن أحرمت بالحج فتكون بذلك متمسعة وعليها دم عليها هذه التمتع للفقراء فقراء هذه التمتع يتبعه في يوم العيد او في ايام التشريخ هذا يأس وليقول بعض الحجاج يثابون الى المشاعر في مثل هذه الايام للتعرف على تلك المشاعر فهل في ذلك بأس ليس في ذلك بأس هذا الناب الخرجة فلا بأس به فضل <تصفيق> هذا يسأل ويقول قريبا نوضي أولادي مقود إيجار للعقار الذي يملكه إلى آخر سؤال هذا يحتاج إلى مزيد إضاحة والسلسان فيأتينا بعد الدرس حتى أستوبتنا منه إن شاء الله هذا يسأل ويقول بأنه جاءوا من مصر وقد قدموا بالعمرة بعدما جاءوا من المدينة فهل عليهم قراصنة آخر غير قراصنة العمرة وهل يجب عليهم أن يطوفوا بالبيت قبل ذهابنا إلى عرف؟ لا ليس عليهم شيء من ذلك ما دام أنهم انتهوا من العمرة فلا شيء عليه بعد ذلك غير أنه في اليوم الثامن نحلمون بالحج إن شاء الله. ويلهبون الى منا ومنها الى عرفة الله يتقبل منهم هذا يسأل ويقول بانه متمتع وتجاوز المقاة ولم يخرب ثم حرم من التنعيم فهل عليه هدى واحد أم عليه هديان الجواب عن ذلك أن عليه دم، عليه الفدية عن تجاروته الميقات بغير إحرام، وهذا الدم يذبحه متى شاء يذبحه من الآن لا بسبيل هذا الفقراء والمساكين لا يأكلون منه، وعليه هدى التمتع، هدى التمتع لا يذبحه إلا يوم العيد أو في أيام التشريق لا يجوز ذبحه. قبل ذلك فهذا هو الذي يجب عليه فإن لم يستطع بأن لم يكن عنده مال فإنه يصوم عن كل واحد عشرة أيام هذا يسأل ويقول بأنه جاء إلى مكة في شهر رمضان لأنه جاء إلى مكة في شهر رمضان ودخل مكة بعمرة وبقي فيها إلى الآن ولم يأتي بعمرة أخرى بعد رمضان فهل عليه هدي إلى حج الجواب أنه لا هدي عليه لأنه لأن حجه هذا يعتبر إفرادا لأنه لم يأتي بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعاش من حجه فإذا لم يأتي بعمرة قبل الحن فإنه يكون مفداء ولا دم عليه فإن شاء أن يأتي بعمرة بعد الحن فلا بأس بذلك ولا دم عليه هذا يسهل ويقول قيل لا يقطع المحرم ولا الحلال شجر الحرم ما المراد بالحلال؟ المراد بالحلال غير المحرم نحن الآن كان كل الفضور هؤلاء كلهم حلال ما في أحد بيننا محرم فلا يجوز لوحد منا أن يقطع شيئا من شجر الحرم لأن الله عظم الحرم وخصر بخصائص لا يقطع شجره ولا يحش حشيشه الشوك لا يجوز قطعه وكسره وصيده لا ينفى مجرد التنفير لو وقع على ثوبك حماما لا يجوز تنفيره كل ذلك محرم لأن الله سبحانه وتعالى عظم هذا البلد وشرفه وحرمه وحرم فيه ما من يحذر فيه سواء فهذا هو المغان المغان كل من دخل الحرم يعني سواء كان محرما بعمرة وبحج أو لم يقوم محرما فإنه لا يجوز أن يتعرض لشيء من شجر الحرم ولا حشيشه إلا ما زرع في الآدم فلا بأس بذلك. لكن ما نبت فينبت الله تعالى من شجر أو حشيش فلا يجوز التعرض لها وكذلك أنواع الصيود من حمام وضطن وعرن وغير ذلك من أنواع الصيود لا يجوز التعرض لها ما دام أنه في الحرام يسأل ويقول هناك شخص جاء من بلدي يريد الحج عن الغير فلما أد العمر وانتهى منها أخبر بأنه لا يجوز له أن يحج بدل عن غيره فرجع إلى بلده ولم يحج ماذا عليه وماذا عن المحدوج عنه الجواب أنه أخطأ في هذا فإنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه فإن كان هذا قد حج عن نفسه فقد أخطى بعدته إلى بلده وإن كان لم يحج عن نفسه فالأولى أن يحج عن نفسه هو أن يطلق رضي المبلغ شخصاً آخر يحج عن ذلك الغير يحج عن ذلك الغير فهذا الذي كان يملغي هو أن يفعله فالمغروض أنه يسأل أهل العلم يعمل على بينه ولا يتصرف من عنده ولا يسأل رجل من أهل العام الذي ليس عنده علم على كل علم كنه العتيان من حجف هذا أولى وإلا على كل يجب على أن يعد المبلغ على الشخص الذي لو أن يحج عنه لأنه لم يفي بما طلب منه <تصفيق> هذا سائل يقول رجل أحرم بالعمرة من ذي الحليفة وجاء إلى مكة وطاف من الكعبة ولم يسحب بين الصفا والمرمى ثم حلق رأسه ولبس ثيابه فماذا عليه؟ أي هذا لم تكمل عمرته ولم يجز لهم أن يحيك رأسه ولا يلبس ولا يلبس ثيابه الواجب عليه الآن. أن يلبس ثياب الإحرام لأنه لا يزال محلمة لأنه لم يكمل عمرته الواجب عليه أن يحلع ثيابه وأن يلبس ثياب الإحرام وأن يسحى فإذا انتهى من سعيه حلقة أو قصار سوى وتحلل. ولا شيء عليه لجهله وعدم علمه اللهم إن لا يكون قد جامع زوجته فهذاك حكم آخر إن كان قد جامع زوجته فقد أفسد عمرته بهذا الجماع. العمرة فاسدة عليه أن يكمل السعي هذا وهو سعي فاسد لكن يجب عليه يتم وأن يحلق راسه ويقصره حتى يتم هذه العمرة التي أفسدها وعليه ياتي بعمرة بخرة بدلا عنها وعليه هد عن إفساده لهذه العمرة هل يجوز رمي تمرت العقبة عند الساعة الواحدة من ليلة العيد أقول الأولى للرجال القاتلين أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس هذا الأولى وهذا الأفضل وأما بالنسبة للضعبة والعجزة فلبس لهم أن يرموا في آخر الليل والله أعلم هذا يسأل عن موعد بداية ونهاية رمي الجمعة في, أيام في يوم العيد وأيام التشريع سنبين ذلك في الدرس القادم إن شاء الله لأنه لم نكمل بيان المناسك فنكمل ذلك غدا إن شاء الله هذا يسأل ويقول بأنه نزل من شفتيه الدم لعله أثناء الإحرام, أثناء الإحرام طعم لا لا ما سب ولا يؤثر ذلك لا لا ما سب هذا يسأل ويقول بأنهم قد قدموا من المغد من المغرب معتافدين أنهم سيذهبون إلى المدينة فلما وصلوا إلى جدة وجهوا إلى مكة فأحرموا من جدة فهل عليهم شيء؟ والجواب أنه لا شيء عليهم لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سيذهبون إلى المدينة ويحلمون من ذي الفريق فنظر لأن ليتهم تغيرت ولم يعزموا على الذهاب إلى مكة إلا من جدة فإنهم يحلمون من جدة ولا شيء عليهم إن شاء الله والله آلم هذا يسأل ويقوم بأن بأنه مقيم في محكم منذ ثلاثة أشهر هو وأهل فهل إذا جاءوا بعمرة في أشر الحج وتبرون متمثغين وعليه هدي أم أنه من حاضر المسجد الحرام وانجواب أن هؤلاء ليسوا من حاضر المسجد الحرام لأن حاضر المسجد الحرام هو من دعوا الإقامة والاستيطان فيه لكن هؤلاء لم يدعوا الاستيطان والإقامة في مكة فهؤلاء عليهم هدو التمتع إن جاءوا بعمرة في أشه الحج يعني بعد رمضان في شوار أو الفعدة فإن لم يأتوا بعمرة في أشه الحج فلا دم عليهم يحلموا بالحج في اليوم الثامن ولا دم عليهم وإن شاءوا يأتوا بعمرة الحج فلا باس بذلك والله أعلم فإن لم يجدوا ثمن الهدي فإنهم يصومون عشرة أيام كل واحد يصوم عشرة أيام على الهدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل فهذا يسهل ويقول بأنه متمتّق ولا يستطيع أن يذبح هذه التمتّق فمتى يصوم ثلاثة أيام والجواب أنه يجب عليه أن يذبح هذه إن كان قادرا إذا وجد المال يجب عليه ولا يجوز أن ينتقل إلى الصيام وهو قادر على الذبح. فإذا علم يخل عنده مان يذبح به الهدي يشتري به هدياً ويذبحه فإنه عندئذ يجوز له أن يصوم فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وانتهى من الحج هذه الأيام ثلاثة له أن يصومها من الآن والأفضل أن يصوم السادس والسابع والثامن بعد أن يحب الحج في اليوم السادس من أجل أن يصوم هذه الأيام الثلاثة وهو محرم بالحج، فهذا أولى وأفضل. وإن لقي صمها الآن فلا بأس بذلك، إن شاء الله كما بينه أهل العلم. هذه امرأة تسأل وتقول بأن جاءت للحج وتريد أن تعتمر عن زوج أختها هل يجوز لها ذلك؟ الجواب: نعم يجوز لها ذلك. إن كان زوج أختها حية فلا بد من إذهابه. لأن الحي بد من توكيده للغير في أن يحج أو يعتمر عنه فإن كان متوفا فإنها تعتمر عنه هذا يسأل ويقول الحج بالعنابة من يحج عن غيره فهل له مثل أجل الغير والجواب أن هذا راجع إلى نهيته فإن قصد بالحج عن الغير أو فيام أن أخيه مسلم وإبراء ذمته أما وجب عليه من حج أو ما طلب منه من حج وأخص نيته لله فإنه على خير عظيم وإن كان ما قصد إلا المال فليس له من أجل ولا نصيب ليس له إلا ما أخذ من المال والعياذ بالله فعلم أن يستشعر أن هذه عبادة عظيمة ويجب على أن لله عز وجل وأن لا يلتفت إلى حطام, حطام الدنيا مهما أرضي من ممن فإن الحج فضل وعظيم سبب لدخول الجنة من حج فلم ينفط ولم ينفط رجع من ذنوبه كيوم ولدته وهذا فضل عظيم يحتاج إلى صدق وإلى إخلاص لله عز وجل وإلى حرص على أداء المنازع على, على السنة كما أداه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الحج المضرور ليس لكم جزاء إلا الجنّاه هذا يسأل ويقول حلق نفسي بعد الطواف السعي فهل هذا صار؟ نعم صار لا يجب عليها لإفتقه غيره وحلق نفسه فلا تأسل بداعيه هذا يسأل يقول هل ثبت أن الله رفع يدين عند الدعاء في عرفه وجواب نعم النبي عليه السلام رفع يديه وهو يدعو في عرفه كان رافعا عليه الصلاة والسلام كل تقي مستضعف هكذا واضعا كفيه شريفتين على صدره كل مستضعف تقي الذي يسال الناس حاجة هكذا عليه الصلاة والسلام قد يسهل ويقول بأنه جاء هذا اليوم وأنه طاف للعمرة لكنه لم يحصي عدد ما طاف لكنه تيقن أنها أكثر من سبعة أشواء يقول لم يستطل أن يحصي عدد ما طاف بسبب الزحام لكنه متيقن أنه قد طاف سبعة أكثر هل عليه شيء؟ والجواب أنه إن كان قد تيقن أنه قد طاف سبعة أشواء فهذا هو الواجب والباقي تعب عليه فقد أتى بالواجب والباقي تعب عليه هناك الواجب على الإنسان أن يرهي عبادة وطاعة أن يستجرموا في عبادة وطاعة هو أن يوديها بخشوع وأن يعرف عددها فإذا شكلنا الطاف ستة أو سبعة فليتقل إن يجعلها ستة ويقوم حتى يتقل أنه قد أدى الواجب هذا يسأل ويقول هل يجوز ذبح الهدي قبل النحر وبدأ التحلل من العورة والجواب أن ذلك لا يجوز عند جماهير أهل العلم فلا ينبغي الإلخان أن يذبح هدي التمتع قبل الوقوف بعرفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح إلا يوم النحر وكذلك الصحابة وقت الذبح يبدأ من يوم النحر وفي أيام التشريق الثلاثة ولا يجوز قبل ذلك عند جماهير أهل العلم هذا سر تقول هل يجوز رمي الجمال قبل الزواج خوفا من الزحام إن كان يوم العيد فلا بأس يرمي قبل الزواج أما كان في أيام التشريق فلا يجوز رمي قبل الزواج وسنبين ذلك غدا إن شاء الله هذه تسر وتقول هل على المرأة هدي هدي التمتعي كما على الرجل والجوا نعم على مرأة هذه التمتع كالرجل فمرأته كالرجل في ذلك على حد سواء والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فبح الله عليكم وعليكم بارك الله في الله يقدر الله من الله السلام الله وإياك هنا عزيز اسمعي